வீன குண இ கய கு கவி அவு இம மிஸ் பய من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولا خالدون يمحق الله الربا ويربط صدقات والله لا يحب كل كافر انسين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا فَآتَوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أجرٌ مَّعْدُودٌ لَّعَمَّ الْجُرُجُ خوف النهيهم ولاهم يحزنون يا أيها الذين آمنوا تقول الله عزيز اِذَا لَمْ تَمْ عَنُوبَ دَنُ بِحُبِّ مِنَ اللهِ يُسُولي وَإِنْ كُتِبَتْ بِمَ What in kum tum ta'allamu ta <laughs>